وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله لا شك ان ما يجري في سوريا هو حديث اكثر الناس فالقلوب مع اخواننا يعلم الله والذي يدعو إلى القلق والحزن هو ما نراه من تخل العالم كله عن نصرة هؤلاء المظلومين لا سيما والعالم يرى من خلال وسائل الإعلام التي لا يمكن أن يحالوا بين الناس وبينها اليوم هذه الوسائل صارت تنقل للعالم ومعا كلما يجري فصار الناس يرون ويسمعون ما تتفطر له الاكباد ثم يتساءل الناس كيف يقدم هؤلاء على مثل هذا هل هؤلاء ينتمون الى الانسان هل هناك احد يطاوعه قلبه على قتل مثل هؤلاء الاطفال او العجزه او النساء وناس يبو يوتهم تدمر عليهم وهم اهل البلد هذه الظاهره ايها الاخوه التي يتعجب لها بعض الناس ستزول ان شاء الله عند كل من يعرف الامور على حقيقتها ولذلك ايها الاخوه فاننا ننطلق من قول الله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم لا شك ايها الاخوه ان الامر مؤلم ان ما نراه امر مؤلم جدا والانسان لا يتمناه حتى لمن يختلف معه بل ربما حتى اعداؤك لا تتمنى ان يحصل لهم مثل هذا الاحداث ايها الاخوه اعظم اعظم بكثير مما نظنه من جهه ايها الاخوه ما تحمله نفوس هؤلاء من اعتقادات من احقاد الله عز وجل له الحكمه البالغه يقول الله تعالى قل فلله الحكمه البالغه الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه شيء الا وفق علمه وحكمه سبحانه وتعالى اخواننا في سوريا الله عز وجل يعزهم بهذا باذن الله الله تبارك وتعالى يقول ويتخذ منكم شهداء ايام مسكم طرح فقد مس القوم قرحا مثله وتلك الايام نداويها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين حكم الله عز وجل يقول ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلله الله تبارك وتعالى يعد هؤلاء ان الذين يقتلون في سبيل الله فانهم لن تضل اعمالهم ولن تحبط اعمالهم وسيدخلون الجنه ايات كثيره جدا فيها وعد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء فلا نحزن ايها الاخوه كثيرا حتى لا يفقدنا هذا الحزن توازننا الشرعي في النظر الى الامور كما هي عباد الله من اعظم ما يحصل من النعم من مثل هذه الاحداث المؤلمه الرجوع الشامل الى الله ايها الاخوه في بلاد الشام غيبت الدعوه كلمه الدعوه ممنوعه الناس لا يستطيعون ان يمارسوا شيئا من شعائر الدين الا وفق ما يسمح به هذا النظام الباطني الناس عاشوا غيبوبه ربما يسب الله تبارك وتعالى علنا فلا ينكر احد فجاءت هذه الاحداث ليرجع الناس الى الله لانهم وجدوا انه لا ناصر الا الله وعلموا ان هؤلاء الباطنيين يحاربونهم دينا يحاربونهم دينا لانهم يريدون ان يعبدوا الناس لهم فلما رفض الناس العباده الا لله انظروا ماذا حصل لهم ايها الاخوه من اعظم الفوائد افتراح اهل البدع والضلاله كل مفتي عندهم وامام الضلال المسمى بالبوطي عليهم من الله ما يستحق هذا الرجل الذي يخرج في الفضائيات ويبكي ويتكلم في التفسير والحديث وكثير من الناس لا يعرفون حقيقته في ذلك الوقت قبل الاحداث لو قيل للناس هذا رجل من اهل البدع من اهل الضلال هذا يحارب الاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل مرتزق ما يصدقون الناس يقولون نحن نراه يبكي في الشاشات اليوم افتضح امر هذا الخبيث الاشمط الذي بلغ من من الكبر عتيه وانظروا ماذا يفعل هذا المجرم يزين للطغاه هذه الافعال وهذه الجرائم وهو سني سنني ايها الاخوه ينتمي الى مذهب الامام الشافعي تصوروا ايها الاخوه هل يمكن ان يعقل انسان ان انسانا ينتمي الى العلم والى الى اهل السنه يؤيد هذه الجرائم ويباركها اما المفتي عندهم فهو ايراني هذا رجل يتقاضى مرتبه من طهران فهو رجل مجرم خبيث وقد سب معاويه رضي الله عنه بعد ان تولى منصب الافتاء باسابيع سبه على منبر سب معاويه رضي الله عنه كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المجرمون افتضح امرهم الى متى يبقى المسلمون لا يميزون جاء وقت التمييز لابد ان يعرف الناس حتى لو كانت الشعوب غير متدينه لابد ان تميز ان هذا صادق وهذا كاذب ان هذا محق وهذا مرتزق هذه من اعظم الثمرات اهل البدع والضلال ايها الاخوه لا يؤمل عليهم الذين يدعون الى غير سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمل عليهم ابدا ايها الاخوه الكرام النظام السوري بطائفته الباطنيه بعد هذه الاحداث ينال الزعامه في القدره على الكذب والدجل والتمثيل شيء لا يصدق والحمد لله ان ان الاعلام السوري ليس له حضور عند الناس ربما لا ينظر الى فضائيات السوريه الا اهل سوريا وقليل من الناس لضعف المواد المقدمه اصلا حتى مهنيا واعلاميا لكن والله لا يصدق الانسان حين يرى بعض الاشياء التي تقدم في الاعلام شيء لا يصدق قدره على الكذب شياطين شياطين في صوره انسان والله الذي لا اله غيره لهم السياده في هذا الباب لا يوجد اكذب من هؤلاء ربما على وجه الارض هذا ايضا ظهر للناس بعد هذه الاحداث ان النصيريون ايها الاخوه يعيدون جرائم اسلافهم من القرامطه العبيديين وقد تحدثنا في هذا المنبر عن الطائفه النصيريه وتاريخها وماذا فعلت اشياء تتقزز لها النفوس المؤمنه هؤلاء يعيدون ما كان عليه اسلافهم عباد الله من اعظم الفوائد من هذه الاحداث وهي باذن الله عز وجل ستغير موازين القوى في المنطقة كلها انكشاف الأقنعة التي خدعت في آمن من المسلمين انكشفت الأقنعة عن وجوه كالحة فافتضح أمر حزب الشيطان الذي يسمى بحزب الله هذا الحزب المجرم هذه العصابة ومن ورائها إيران التي تصفق لجميع الثورات وتؤيدها بل وتدعو اليها وتدعمها في البلدان المستقره اما في سوريا فالنظام الممانع يحارب العصابات المسلحه ان العصابه الحاكمه ايها الاخوه في سوريا هي ايران ايران في نسختها العربيه لو لم يكن ايها الاخوه من خير في هذه الاحداث الا افتضاح امر هؤلاء لكفى بعض الناس يقولون الامر واضح لا والله هناك ملايين في افريقيا عوام وفي اسيا وفي ماليزيا وفي اندونيسيا وفي اماكن كثيره والله بالملايين يظنون ان نظام الملالي في ايران خلافه راشده وانهم هم الذين سيحررون فلسطين وعندهم اشياء ما يعرفون الحقيقه هذه الاحداث تفضح هذه الاحداث واضحه لا تحتاج الى ذكاء ربما في بعض الاحيان لا بد ان ان ينتبه لمثل هذه الاشياء من عنده شيء من الذكاء الان اغبى انسان ينتبه لا يمكن ان يصدق ما يجري الا اذا فهم المعادله لم تبقى ايها الاخوه حجه لا للمغفل ولا الجاهل ولا مرتزق بعد اليوم ان يحسن الظن في المجوس وفي نظامهم النظام الايراني وذيوله في العراق ولبنان والشام وغيرها من البلدان ان الذين يوالون هذا النظام اليوم ايا كانت جنسيتهم او انتمائهم او ديانتهم هم في الحقيقه لا يختلفون عن النظام الصهيوني اقولها نعم لا يختلفون عن النظام الصهيوني المعادي للمسلمين والعرب خاصه ايها الاخوه هل تذكرون احداث غزه قبل سنوات؟ ايهم ايها اعظم؟ ما حدث في غزه او ما يحدث اليوم في سوريا نقولها بانصاف والله لا يوجد مقارنه هؤلاء اعظم ما يفعل اليوم في سوريا اعظم مما فعله الصهاينه في غزه وانظر الى عدد القتلى بالالاف واليهود كانوا يقصفون من بعيد هؤلاء ينحرون الاطفال شيء ايها الاخوه لا يصدق حقد باطني مجوسي فارسي اذا ايها الاخوه لا بد بعد اليوم ان تكون الامور واضحه تماما اخواننا في سوريا ايها الاخوه هم صفوه من المسلمين اهل السنه في الشام لهم شان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم وهذه الاحداث ولله الحمد طربت اهل الشام الى الله واذا اقتربوا من الله فاعلموا ان النصر باذن الله قادم اخواننا هناك ينادون ينادون وهم يبادون على ايدي الايرانيين المجوس واولياءهم من مجوس العرب ينادون يقولون يا الله ما لنا غيرك يا الله الله اكبر هذا الدعاء يتضمن اشياء عظيمه التوحيد والتوكل على الله والتخلي عن جميع المخلوقين واللجوء الى الله تبارك وتعالى فاعلموا ايها الاخوه ان النصر قادم باذن الله سبحانه وتعالى ولكننا نؤكد ايها الاخوه ان من اعظم الفوائد ان هؤلاء لا يقلون خطرا عن الصهاينه اليهود الا ان لم يكونوا اكبر واعظم خطرا لماذا لانهم يزعمون الاسلام وهو منهم براء ايها الاخوه اما استغراب الكثيرين مما يسمى بالفيلفيتو الروسي الصيني فلا داعي لهذا الاستغراب هذه الدول ايها الاخوه باختصار دول كافره ولا يهمها في الغالب الا مصالحها الخاصه ولو كانت على حساب المبادئ والاخلاق فالقضيه ايها الاخوه لا تعني لهم شيئا وما حصل في العراق كما تعلمون يعني لم يؤيده احد ليس المعارض دوله او دولتان لا وحصل ما حصل في العراق المقصود ايها الاخوه ان هذه الدول هي تبحث عن مصالحها فاينما وجدت المصلحه فعلت اما ان كنا نعتقد ان عندهم اخلاق وعندهم مبادئ فنحن واهمون النصر ايها الاخوه من الله ويجب ان يستمد من الله والخلاص من هذه المظالم لا بد ان تكون من الله تبارك وتعالى من كان يعتقد ان هناك اشياء اخرى فهو واهم بلا شك ايها الاخوه الكرام ان هذا النظام النصير الباطني ولله الحمد خاصه بعد الايام الاخيره حينما جن جنونه وصار يتخبط وصار يقصف الاحياء والمنازل هذه هي التخبطات التي قبل الوفاه هذه التحركات العشوائيه تدل على قرب ظهور الروح من الجسد هذا النظام الى زوال باذن الله لا يشك في هذا احد لكن متى لا داعي ايها الاخوه للاستعجال هذا الامر بيد الله وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا فالموعد عند الله سبحانه وتعالى هناك حكم كثيرة جدا جدا لا نعلمها ما ذكرتها أيها الإخوة بعض الحكم فقط وما عند الله أعظم فلنحسن الظن في الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا عاجلا غير آجل وأن يريانا في هذا النظام وقوته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 فيا عباد الله التطاول على الله ورسوله ودينه لا يشك مسلم أن ذلك ردة عن الإسلام وإلحاد لا يشك في هذا إنسان يعرف دين الإسلام وقد سمع الناس هنا ما صدر عن أحد الشباب الملاحدة مع الأسف من هذه البلاد حين محاولوا استهزأ بالله صراحة وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك أيها الإخوة على قدر ما نرى من الألم حينما نسمع مثل هذا الكلام أو نقرأه لكننا أيها الإخوة نقول إن هذا الأمر ليس جديدا وقد أحسن ولاة الأمر وفقهم الله حين نقرأ امر بالقبض عليه وسيحاكم ان شاء الله ونسال الله تبارك وتعالى ان تجرى الاحكام على مثل هؤلاء وان كان بعض الناس ربما يقولون تاب او سيتوب وهذه المساله مساله شرعيه يقضي فيها القضاه هذه الظاهره ايها الاخوه مع الاسف الشديد ظاهره الطعن في الله وفي اياته وفي رسوله وفي ديننا وفي المتمسكين بديننا هي ليست جديده هي موجوده في الحقيقه لكنها احيانا تكون صريحه واحيانا تكون غير صريحه ربما استعمل بعض الملاحده التقيه الادبيه يظهر هذا في بعض ما ينسب الى الادب كالروايات مثلا فالروايه تشتمل على ما ساء وخاب من الالحاد والكفر بحجه انها روايه في يطعن في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الدين ويستهزئ بشعار الاسلام روايه والكاتب اسمه فلان محمد عبد الله عبد الرحمن نسال الله العافيه والسلامه هذا الذي ينسب الى الادب حتى من خلال التمثيليات والمسلسلات هذا تمهيد مهد لهؤلاء ان يطعنوا في الدين اذا تجرأ الناس على دين الله عز وجل ولو قليلا سيتجرأون مع الوقت اكثر واكثر حتى يطعن في الذات الالهيه نسال الله العافيه صراحه وهذا الذي حصل هناك تمهيد حصل تمهيد خلال سنوات تجرأ الناس تجرأ وستهزئ بالعلماء وستهزئ بالمتمسكين بالدين لانهم في البدايه لا يستطيعون ان يطعنوا في الله او في رسوله صلى الله عليه وسلم يبداون بمن بمن ليس لهم حصانه حتى اذا ما وصلوا الى ما ارادوا صرحوا ايها الاخوه يجب ان يعلم ان الذي يسب الله او يسب رسوله صلى الله عليه وسلم او يسب ديننا وهو ينتمي للاسلام ان جرمه اعظم من الكافر الاصلي المسلمون هبوا لما رسم الدنماركي كما تعلمون رسومات تسئ الى النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه بعض السفها من صفهائهم في الدنمارك وغيرها وثار الناس وامروا بالمقاطعه جزاهم الله خيرا هذه الهبه لله سبحانه وتعالى ويشكرون وهي من الدين لكن الان من ينتمي الينا ومن ينتمي الى ديننا يقول اعظم مما قاله الرسام نعم قالوا اعظم من ذلك ولهم مواقع يقولون فيها اعظم مما سمعتم مع الاسف الشديد هؤلاء هؤلاء لا يسمعون لا يسمعون ما يجعلهم يرتدعون الا الا شيئا يسيرا في بعض الاحيان هؤلاء الذين يزعمون انهم مسلمون ثم يصدر عنهم شيء من ذلك في الحقيقه يدل على خلل عظيم جدا في مجتمع المسلمين حتى عند غير المسلمين ايها الاخوه لما يرون المسلمين يهبون لنصرة دينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم ثم يسمعون أن بعضنا يسب رسولنا عليه الصلاة والسلام والله مهز له أيها الأخوة ولذلك اعلموا أيها الأخوة أن كثيرا من الذنوب إذا ذكرها الله عز وجل في القرآن يذكر بعدها التوبة حتى أصحاب الأخدود الله عز وجل قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا والسارقوا والسارقة فاقطعوا أيديهما جاءوا جزاءا بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزيهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدر عليهم اما الذي يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم ما ذكرت التوبه ابدا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله انتبهوا في الدنيا لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا ولذلك نقل شيخ الاسلام وغير شيخ الاسلام كلام العلماء العظيم في مساله سب الرسول عليه الصلاه والسلام خاصه وقالوا لو تاب توبه من اصدق التوبات ما لنا شان بهذه التوبه يجرى عليه الحد ويقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذا حق خاص والرسول عليه الصلاه والسلام ميت لا نستطيع ان نعلم انه سامحه وهذه مساله ايها الاخوه مهمه جدا لنعرف خطوره ما يجري ايها الاخوه الكرام يجب ان نعلم ايضا ان الذين تصدر منهم افعال من الكفر والردة كل الذي حصل من هذا الانسان اي انسان يصدر منه كفر او رده فان التحذير والبيان واجب من اهل العلم واهل الفضل وعموم المسلمين والحذر ولكن في الوقت نفسه ايها الاخوه يجب ان نعلم ان محاسبه هؤلاء لا تكون على ايدي افراد من الناس بل يجب ان يحاكم عن طريق الحاكم المسلم ولا يوكل الامر لاحد الناس هذه المساله ايها الاخوه يجب ان يقوم بها الحاكم الشرعي ومن ينوب عنه لا بد ايها الاخوه ان نفهم هذه القضيه لان بعض الناس من الغيره مثلا ربما يقول هذا وحتى ربما يهددونهم مباشره يقولون سنقتلك ولو بعد حين هذه العبارات ايها الاخوه يجب ألا يندفع إليها أحد هذه المسائل تحال إلى الجهة المتخصصة قضايا الحدود والتعزيرات أيها الإخوة مناطة بولي الأمر ومن ينوب عنه وإلا لآلة الأمور أيها الإخوة إلى الفوضى كل إنسان يقول هذا كافر وهذا يقول هذا مرتد وسأصف فيه وستكون القضية فوضى لا هذه القضايا لها طريقة شرعية في التعامل معها أيها الإخوة الكرام شبابنا اليوم يا ايشنا في فضاء مفتوح يسمعون كل شيء يعني بلا مبالغه ويقرؤون كل شيء وينظرون الى كل شيء فلا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم لكن يجب ان نفعل السبب ايها الاخوه على ضوء من هدي شرعنا المطهر هناك امور تحصينيه وقايه وهناك متابعه وهناك نصيحه وهناك دعوه لا بد ايها الاخوه من من تكثيف الدعوه الى الله سبحانه وتعالى لانها اعظم مقاوم لمثل هذه الافكار الملحده هذا الانفتاح الاعلامي الهائل لا يجب ايها الاخوه ان ننهزم امامه بل يجب ان نقاوم وان نستثمر في الحق وان نحصن شبابنا بكل ما اوتينا من قوه هذا من اوجب الواجبات اليوم ايها الاخوه لا بد ان نعلم ان من اوجب الاشياء علينا ان نربي شبابنا على التوحيد بجميع الوسائل نربيهم على تعظيم الله وعلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم نربيهم على محبه الله ورسوله ونبين لهم اثار هذا التعظيم والتوقير والمحبه فنقول لهم ان الاثر هو وجوب طاعه الله ورسوله هذه الثمره انظروا ايها الاخوه كيف يكثر الله تبارك وتعالى من الامر بطاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم يتفكر الانسان القران والسنه كلها تدور في قضيه الطاعه لماذا يكثر الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله واطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ايات كثيره فيها اطيعوا الله واطيعوا الرسول لماذا هذه ثمره الدين ثمره الاعتقاد ثمره التوحيد ان يطاع الله ورسوله ولا يقدم على طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم اي طاعه بعد ذلك نسال الله تعالى ان يحفظ شبابنا بحفظه وان يكفيهم شياطين الانس والجن انه سميع قريب اللهم انا نسالك ان ترين في هؤلاء الملاحده ما تقر به اعيننا اللهم arina feehim ma taqarr bihi a'yununa innaka ala kulli shay'in qadeer Allahumma a'izz al-islam wa ahlahu wa adhill al-kufra wal-nifaq wa ahlihima Allahumma nassir ikhwanana fi ash-sham Allahumma anzil alayhim nasrak ya rabb al-alamin Allahumma najihim birahmatika min al-qawm al-mulhidin Allahumma najihim birahmatika min al-qawm adh-dhalimin Allahumma alayka bibashar wa 'isabatihi اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم عجل هلاكهم اللهم عجل هلاكهم اللهم انصر الدين بنصره اخواننا في الشام اللهم انصر الدين بنصره اخواننا في الشام اللهم رد المسلمين جميعا اليك ردا جميعا جميل يا سميع يا قريب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم ان نسالك ان تحفظ علينا ديننا وامنا واوطان المسلمين انك على كل شيء قدير اللهم ول على المسلمين خيارهم وكفهم شرارهم اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين